الإسلام هو الحضارة الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من المجتمعات مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وقلقا وسلوكا والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام ولا تحكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وموازينه ونظامه وشرائعه وخلقه وسلوكه ليس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم مسلمين بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع وإن صلى وصام وحج البيت الحرام وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه غير ما قرره الله سبحانه وفصله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويسميه مثلا الإسلام المتطور والمجتمع الجاهلي قد يتمثل في صور شتى كلها جاهليه قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله تعالى ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا ويطبق ما يسميه الاشتراكية العلمية نظاما وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود الله تعالى ولكن يجعل له ملكوت السماوات ويعزله عن ملكوت الأرض فلا يطبق شريعته في نظام الحياة ولا يحكم قيمه التي جعلها هو قيما ثابتة في حياة البشر ويبيح للناس أن يعبدوا الله في البيع والكنائس والمساجد ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله في حياتهم وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهية الله في الأرض التي ينص عليها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومن ثم لا يكون هذا المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وبذلك يكون مجتمعا جاهليا ولو أقر بوجود الله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر لله في البيع والكنائس والمساجد المجتمع الإسلامي بصفته تلك هو وحده المجتمع المتحضر والمجتمعات الجاهلية بكل صورها المتعددة مجتمعات متخلفة ولا بد من إضاح لهذه الحقيقة الكبيرة لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان نحو مجتمع إسلامي متحضر ثم عدت في الإعلان التالي عنه فحذفت كلمة متحضر مكتفيا بان يكون عنوان البحث كما هو موضوع نحو مجتمع اسلامي ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري يكتبه بالفرنسية ففسره على أنه ناشئ من عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام وأسفة لأن هذه العملية غير الواعية تحرمني مواجهة المشكلة على حقيقتها أنا أعذر هذا الكاتب لقد كنت مثله من قبل كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الآن عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة وكانت المشكلة عندي كما هي عنده اليوم هي مشكلة تعريف الحضارة لم أكن قد تخلصت بعد من بغط الرواسب الثقافية في تكوين العقلي والنفسي وهي رواسب آتية من مصادر أجنبية غريبة على حس الإسلامي وعلى الرغم من اتجاه الإسلامي الواضح في ذلك الحين إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه كان تصور الحضارة كما هو الفكر الأوربي يخايل لي ويغبش تصوري ويحرمني الرؤية الواضحة الأطيلة ثم انجلت الصورة المجتمع المسلم هو المجتمع المتحضر فكلمة المتحضر اذا له لا يضيف شيئا جديدا على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبية الغريبة التي كانت تغبش تصوري وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. الاختلاف إذن هو على تعريف الحضار ولا بد من ايضاح إذن بهذه الحقيقة. حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده متمثله في زيادة الشريعه الإلهية، تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر. تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية للبشر وتكون هذه هي الحضارة الإنسانية لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع ولا حرية في الحقيقة ولا كرامة للإنسان ممثلا في كل فرد من أفراده في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون ولابد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية كما هو المفهوم الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة فالتصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه وحين يصنع الناس بعضهم لبعض هذه الضغوط ويخضع لها البعض الآخر منهم في المجتمع لا يكون هذا المجتمع متحررا إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد كما أسلفنا وهو من ثم مجتمع متخلف أو بالمصطلح الإسلامي مجتمع جاهلي والمجتمع الإسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد ويخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل الذي ترتكز إليه حضاره الإنسان وتتمثل فيه كرامته كما قدرها الله له وهو يعلن خلافته في الأرض عنه ويعلن كذلك تكريمه في الملأ الأعلى وحين تكون آثرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة ويكون هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا للبشر وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر يكون ذلك التجمع ممثلا لأعلى ما في الإنسان من خصائص خصائص الروح والفكر فأما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم والأرض وما إلى ذلك من الروابط فظاهر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا للإنسان فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح والفكر ثم هو يملك بمحض إرادته الحرة أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته ولكنه لا يملك أن يغير لونه ولا جنسه كما أنه لا يملك أن يحدد مولده في قوم ولا في أرض فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحره واختيارهم الذاتي هو المجتمع المتحضر أما المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرادتهم الإنسانية فهو المجتمع المتخلف أو بالمصطلح الإسلامي هو المجتمع الجاهلي والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي تتمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية والذي تعتبر فيه العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر اجناس الأرض في أمة واحدة ربها الله وعبوديتها له وحده والأكرم فيها هو الأتقى والكل فيها أمداد يلتقون على أمر شرعه الله لهم ولم يشرعه أحد من العباد وحين تكون إنسانية الإنسان هي القيمة العليا في مجتمع وتكون الخصائص الإنسانية فيه هي موضع التكريم والاعتبار يكون هذا المجتمع متحضرا فأما حين تكون المادة في أية صورة هي القيمة العليا سواء في صورة نظرية كما في التفسير الماركسي للتاريخ أو في صور الإنتاج المادي كما في أمريكا وأوروبا وسائر المجتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة عليا تهدر في سبيلها القيم والخصائص الإنسانية فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متخلفا أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعا جاهليا إن المجتمع المتحضر الإسلامي لا يحتقر المادة لا في صورة نظرية اعتبارها هي التي يتألف منها هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر به ونؤثر فيه أيضا ولا في صور الانتاج المادي فالانتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض عن الله ولكنه فقط لا يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في سبيلها قصائص الإنسان ومقوماته وتهدر من أجلها حرية الفرد وكرامته وتهدر فيها قاعدة الأسرة ومقوماتها وتهدر فيها أخلاق المجتمع وحرماته إلى آخر ما تهدره المجتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقيق الوفرة في الإنتاج المادي وحين تكون القيم الإنسانية والاخلاق الإنسانية التي تقوم عليها هي السائدة في مجتمع يكون هذا المجتمع متحضرا والقيم الإنسانية والاخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة مائعه وليست كذلك قيما متطورة متغيرة متبدلة لا تستقر على حال ولا ترجع إلى أصل كما يزعم التفسير المادي للتاريخ وكما تزعم الاشتراكية العلمية انها القيم والاخلاق التي تنمي في الانسان خصائص الإنسان التي يتفرد بها دون الحيوان والتي تغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي فيه وتغلب الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان وحين توضع المساله هذا الموضع ويبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولها التطوريون أو الاشتراكيون العلميون عندئذ لا يكون استلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية إنما يكون وراء اختلاف البيئة ميزان ثابت عندئذ لا تكون هناك قيم واخلاق زراعية وأخرى صناعية ولا قيم واخلاق رأسمالية وأخرى اشتراكية ولا قيم وأخلاق برجوازية وأخرى صعولية ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة إلى آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية إنما تكون هناك من وراء ذلك كله قيم واخلاق إنسانية وقيم واخلاق حيوانية إذا صح هذا التعبير أو بالمصطلح الإسلامي قيم وأخلاق إسلامية وقيم واخلاق جاهلية إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه الإنسانية أي التي تنمي في الإنسان الجوانب التي تفرقه وتميزه عن الحيوان وينظي في إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل المجتمعات التي يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات في طور الزراعة ام في طور الصناعة وسواء كانت مجتمعات بدوية تعيش على الرعي او مجتمعات حضرية مستقرة وسواء كانت هذه المجتمعات فقيرة او غنية انه يرتقي صعدا بالخصائص الانسانية فيحرسها من النكسة الى الحيوانية لان الخط الصاعد في القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني الى المرتفع الانساني فاذا انتكس هذا الخط مع الحضارة الماديه فلن يكون ذلك حضارة انما هو التخلف او هو الجاهلية وحين تكون الاسره هي قاعدة المجتمع وتقوم هذه الاسره على اساس التخصص بين الزوجين في العمل وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة يكون هذا المجتمع متحضرا ذلك أن الأسرة على هذا النحو في ظل المنهج الإسلامي تكون هي البيئة التي تنشأ وتنمى فيها القيم والأخلاق الإنسانية التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة ممثلة في الجيل الناشئ والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الأسرة فأما حين تكون العلاقات الجنسية الحرة كما يسمونها والنسل غير الشرعي هي قاعدة المجتمع حين تقوم العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والنزوة والانفعال لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الأسرة حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة وحين تتخلى المرأة عن وظيفتها الأسافية في رعاية الجيل الجديد وتؤثر هي أو يؤثر لها المجتمع أن تكون مضيفة في فندق أو سفينة أو طائرة حين تنفق طاقتها في الإنتاج المادي وصناعة الأدوات ولا تنفقها في صناعة الإنسانية لأن الإنتاج المادي يومئذ أغلى وأعز وأكرم من الانتاج الانساني عندئذ يكون هناك هو التخلف الحضاري بالقياس الانساني او تكون هي الجاهلية بالمصطلح الاسلامي وقضية الاسره والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة المجتمع متخلف او متحضر جاهلي ام اسلامي والمجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية في هذه العلاقة لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضره مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم الانساني وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحشر المفهوم الأخلاقي بحيث حيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتمييز الإنساني عن الطابع الحيواني ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة أخلاقية إن المفهوم الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية والسياسية احيانا في حدود مصلحة الدولة فقدت كريستين كيلر وبروفيمور الوزير الانجليزي مثلا لم تكن في عرف المجتمع الانجليزي فضيحه بسبب جانبها الجنسي انما كانت فضيحه لان كريستين كيلر كانت صديقه كذلك للملحق البحري الروسي ومن هنا يكون هناك خطر على اسرار الدوله في علاقه الوزير بهذه الفتاه وكذلك لأنه فضح كذبه على البرلمان الإنجليزي والفضائح المماثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي وفضائح الجواسيس والموظفين الإنجليز والأمريكان الذين هربوا إلى روسيا إنها ليست فضائح بسبب شذوذهم الجنسي ولكن بسبب الخطر على أسرار الدولة والكتاب والصحفيون والروائيون في المجتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولونها صريحة للفتيات والزوجات إن الاتصالات الحرة ليست إلى أخلاقية الرذيلة الأخلاقية أن يخدع الفتى رفيقته أو تخدع الفتاة رفيقها ولا تقلص له الود بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على عفتها إذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت والفضيلة أن تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة عشرات من القصص هذا محورها، ومئات التوجيهات الإخبارية والرسوم الكاريكاتوريه والنكت والفكاهات هذه إحاءاتها مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة من وجهة نظر الإنسان وبمقياس خط التقدم الإنساني إن خط التقدم الإنساني يسير في اتجاه الضبط للنزوات الحيوانية وحصرها في نطاق الأسرة على أساس الواجب لتؤدي بذلك وظيفة إنسانية ليست اللذة غايتها وإنما هي إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث الحضارة الإنسانية التي يميزها بروز الخصائص الإنسانية ولا يمكن اعداد جيل يترقى في خصائص الإنسان ويبتعد عن خصائص الحيوان إلا في محضن أسرة محوطة بضمانات الأمن والاستقرار العاطفي وقائمة على أساس الواجب الذي لا يتارجح مع الانفعالات الطارئه وفي المجتمع الذي تنشئه تلك التوجيهات والإيحاءات الخبيثة المسمومة والذي ينحصر فيه المفهوم الأخلاقي فيتخلى عن كل آداب الجنس لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الإنساني من أجل ذلك كله تكون القيم والأخلاق والإيحاءات والضمانات الإسلامية هي اللائقة بالإنسان ويكون الإسلام هو الحضارة ويكون المجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر بذلك المقياس الثابت الذي لا يتميع أو لا يتطور واخيرا فإنه حين يقوم الإنسان بالخلافة عن الله في أرضه على وجهها الصحيح بأن يخلص عبوديته لله ويخلص من العبودية لغيره وأن يحقق منهج الله وحده ويرفض الاعتراف بشرعية منهج غيره وأن يحكم شريعه الله وحدها في حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواها وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها الله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاه ثم بأن يعترف بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أودعها الله هذا الكون المادي فيستخدمها في ترقية الحياة وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواتها التي أودعها الله إياها وجعل تلك النواميس الكونية أختامها ومنح الإنسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم له في الخلافة أي حين ينهض بالخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه ويصبح وهو يفجر ينابيع الرزق ويصنع المادة الخام ويقيم الصناعات المتنوعه فيستخدم ما تتيح له كل الخبرات الفنية التي حصل عليها الإنسان في تاريخه كله حين يصبح وهو يصنع هذا كله قبانيا يقوم بالخلافة عن الله على هذا النحو عبادة لله يومئذ يكون هذا الإنسان الحضارة. ويكون هذا المجتمع قد بلغ قمة الحضارة فأما الإبداع المادي وحده فلا يسمى في الإسلام حضارة فقد يكون وتكون معه الجاهلية وقد ذكر الله من هذا الإبداع المادي في معرض وصف الجاهلية نماذج أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين واتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أتتركون فيما هاهنا؟ آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنفتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة أن لم تغنى بالأمس ولكن الإسلام كما أسلفنا لا يحتقر المادة ولا يحتقر الإبداع المادي إنما هو يجعل هذا اللون من التقدم في ظل منهج الله نعمة من نعم الله على عباده يبشرهم به جزاء على طاعته فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي والقيم التي تسود المجتمع والتي يتألف من مجموعها خصائص الحضارة الإنسانية وبعد فإن قاعدة انطلاق المجتمع الإسلامي وطبيعة تكوينه العضوي تجعلان منه مجتمعا فريدا لا تنطبق عليه أي من النظريات التي تفسر قيام المجتمعات الجاهليه وطبيعة تكوينها العضوي المجتمع الإسلامي وليد الحركة والحركة فيه مستمرة وهي التي تعين أقدار الأشخاص فيه وقيمهم ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم والحركة التي يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الارضي ومن خارج المحيط البشري إنها تتمثل في عقيدة آتية من الله للبشر تنشئ لهم تصورا خاصا للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغاية وتحدد لهم منهجا للعمل يترجم هذا التصور الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون إنها كما قلنا آفية لهم من خارج النطاق الأرضي ومن خارج المحيط البشري وهذا هو المميز الأول لطبيعة المجتمع الإسلامي وتركيبه إنه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنسان وعن محيط الكون المادي وبهذا العنصر القدري الغيبي الذي لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسابه ودون أن يكون للإنسان يد فيه في ابتداء الأمر تبدأ أولى خطوات الحركة في قيام المجتمع الإسلامي ويبدأ معها عمل الإنسان أيضا إنسان يؤمن بهذه العقيدة الآتي له من ذلك المصدر الغيبي الجاري بقدر الله وحده وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الإسلامي حكما إن الإنسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على نفسه إنه سينطلق بها هذه طبيعتها طبيعة الحركة الحية إن القوة العليا التي دفعت بها إلى هذا القلب تعلم أنها ستتجاوزه حتما إن الدفعة الحية التي وصلت بها هذه العقيدة إلى هذا القلب ستمضي في طريقها قدما وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فإن هذه العقيدة ذاتها تقول لهم انتم الآن مجتمع مجتمع إسلامي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة ولا تسود فيه قيمها الأساسية القيم التي أسلفنا الإشارة إليها وهنا يكون المجتمع الإسلامي قد وجد فعلا والثلاثة يصبحون عشر والعشرة يصبحون مئة والمئة يصبحون ألف والألف يصبحون اثني عشر ألف ويبرز ويتقرر وجود المجتمع الإسلامي وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره وانفصل بقيمه واعتباراته وانفصل بوجوده وكينونته عن المجتمع الجاهلي الذي أخذ منه أفراده وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من أفراد هذا المجتمع وأعطته وزنه ومكانه في هذا المجتمع حسب الميزان والاعتبار الإسلامي ويكون وزنه هذا معترفا له به من المجتمع دون أن يذكي نفسه أو يعلن عنه بل إن عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليواري نفسه عن الأنظار المتطلع إليه في البيئة ولكن الحركة التي هي طابع العقيدة الإسلامية وطابع هذا المجتمع الذي انبثق منها لا تدع أحدا يتوارى إن كل فرد من أفراد هذا المجتمع لا بد أن يتحرك. الحركة في عقيدته والحركة في دمه والحركة في مجتمعه وفي تكوين هذا المجتمع العضوي. إن الجاهليه من حوله وبقية من رواسبها في نفسه وفي نفوس من حوله والمعركة مستمرة والجهاد ماض الى يوم القيامة على اقاعات الحركة وفي اثناء الحركة يتحدد وضع كل فرد في هذا المجتمع وتتحدد وظيفته ويتم التكوين العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة افراده ومجموعة وظائفه هذه النشأة وهذا التكوين خاصيتان من خصائص المجتمع الإسلامي تميزانه تميزان وجوده وتركيبه وتميزان طابعه وشكله وتميزان نظامه والإجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضا وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية عنها ولا تدرس وفق منهج غريب عن طبيعتها ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر إن المجتمع الإسلامي كما يبدو من تعريفنا المستقل للحضار، ليس مجرد صورة تاريخية يبحث عنها في ذكريات الماضي إنما هو صلبة الحاضر وأمل المستقبل إنه هدف يمكن أن تستشرفه البشرية كلها اليوم وغدا لترتفع به من وهدة الجاهلية التي تتردى فيها سواء في هذه الجاهلية الأمم المتقدمة صناعيا واقتصاديا والأمم المتخلفة ايضا القيم التي أشرنا إليها اجمالا هي قيم إنسانية لم تبلغها الإنسانية إلا في فترة الحضارة الإسلامية وعجب أن ننتبه إلى ما نعنيه بمصطلح الحضارة الإسلامية إنها الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنها وهذه القيم ليست مثالية خيالية إنما هي قيم واقعية عملية يمكن تحقيقها بالجهد البشري في ظل المفهومات الإسلامية الصحيحة يمكن تحقيقها في كل جيئة بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فيها وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي فهي لا تعارض بل تشجع بالمنطق العقدي ذاته التقدم في تفة حقول الخلافة ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد إن الحضاره يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة تقوم بهذه القيم أما أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة بها فعلا وتنميها المجتمع الإسلامي إذا من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه ليس صورة تاريخية ثابتة لكن وجوده وحضارته يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة وحين نقول تاريخية لا نعني إلا أن هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين وإلا فهي ليست من صنع التاريخ ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها إنها حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني من وراء الواقع البشري ومن وراء الوجود المادي ايضا والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ اشكالا متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي ولكن الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة لأنها هي مقومات هذه الحضارة العبودية لله وحده والتجمع على أعصرة العقيدة فيه واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته وحرمة الاسره والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون هذه الخلافة إن أشكال الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتة تتأثر بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي لأنها تستخدم الموجود منها فعلا في كل بيئة ومن ثم لا بد أن تختلف أشكالها لابد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات في الإطار الإسلامي والتكيف بالقيم والمقومات الإسلامية وهذه المرونة في الاشكال الخارجية للحضاره ليست مفروضة على العقيدة الاسلاميه التي تنبثق منها تلك الحضارة انما هي من طبيعتها ولكن المرونة ليست هي التمييع والفرق بينهما بعيد جدا لقد كان الاسلام ينشئ الحضارة في اواسط افريقيا بين الغراب لانه بمجرد وجوده هناك تكتسي الأجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الإسلامي المباشر ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الكون المادي ويخرجون كذلك من طور القبيلة أو العشيرة إلى طور الأمة وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالمين فما هي الحضارة إن لم تكن هي هذا إنها حضارة هذه البيئة التي تعتمد على إمكانياتها القائمة فعلا فأما حين يدخل الإسلام في بيئة أخرى فإنه ينشئ بقيمه الثابتة شكلا آخر من أشكال الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وإمكانياتها الفعلية وينميها. وهكذا لا يتوقف قيام الحضارة في طريقة الإسلام ومنهجه على درجة معينة من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي وإن كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم عند وجوده وتدفعه إلى الأمام دفعا وترفع أهدافه كما أنها تنشئه انشاء حين لا يكون وتكفل نموه واضطراده ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المستقلة ويبقى للمجتمع الإسلامي طابعه الخاص وتركيبه العضوي الناشئان عن نقطة انطلاقه أولى هي التي يتميز بها من كل مجتمعات جاهلية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة